التي لا قرار لها بسبب المزعجات او الشبهات قد ترد على الحق والامور اليقينيه ولكن سرعان ما تظن حل وتزول وهذه الامور العارضه التي لا قرار لها بسبب المزعجات او الشبهات قد ترد على الحق الأمور اليقينية ولكن سرعان ما ترمحل وتزول وهذه قاعده شريفه جليله قد وردت في عده مواضع من القران فمن لم يحكمها فمن لم حصل له من الغلط في فهم بعض الايات ما أوجب الخروج عن ظاهر النفس ومن عرف حكمه الله تعالى في ورودها على في ورودها على الحق الصريح لياس هذه مسبئه لكن فهمها لأسباب المزعجة تدفعها, تدفعها أو لشبهة قوية تحدثها ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح وتقابل الحق والباطل فزهق الباطل وثبت الحق حصل العاقبة حصلت العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين فكان في ذلك التقدير حكما بالغة وآيات فك... فكان في هذا التقدير فكر طيب، فكان في ذلك التقدير أن يكون معنى لو كان كان ذلك التقدير صار فكر، نعم. اذا نكتب هي فكان في ذلك التقدير حكم بالغة وآياد سابغة ولنمثل, ولنمثل لهذا أنثلة منها أن الرسل صلوات الله وسلامه وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا أن يعتقدوا في الرسل الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القاعدة الخامسة والسكتون قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب ومن هذا الباب <تصفيق> فمنها منها؟ فمنها أن الرسل صلاة الله وسلامه عليهم أكمل الخلق ايمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده وهذا أمر توجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته أن العليا وأنهم معصومون من ضده ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حتى لما علم يقتضي وهذا أمر أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بل أنهم قد ذروته العليا وأنهم معصومون من ضده ولكن ذكر الله في بعض ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد ذكر الله ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنهم قد يعرضوا من الأمور المبعدة المنافية حسنا لما علم يقينا ما يوجب له... لهؤلاء... لهؤلاء الكمل أن, يس... أن, يس... أن يستبطئوا معه النصر ويقولون متى نصر الله وقد يقر في هذه الحال على القلوب شيء من عوارض يأس بحسب قوة الواردات وتأثيرها في القلوب ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال ويصير نصر الله وسط موعده من الواقع وصدق مروده مروده من الواقع والبشارة والآثار العجيبة أمر كبير لا يحصل لا يحصل بدون هذه الحال ولهذا قال حتى إذا سئف الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فهذا هذا الولاء الذي لا قرار له ولما فهذا, الوارد فهذا الوارد الذي لا قرار له ولما حقت الحقائق إذ محل وثلاث لها وتلا وتلاشى لها ينكر ويقرب الآيات لا, لا, <تلاشى> لا ينكر لا ينكر <تلاشى> لا ينكر لا لا ينكر ويطلب ويطلب تأويلات مخالفة لظاهرها ومن هذا الباب ظل ينكر <تصفيق> العلماء حتى جاء في الرسل وظنوا أنهم قد خذفوا جاءه نصدم فيها قراءة سبعية وظنوا أنهم قد كذبوا جاءه نصدم فعلى قراءة التشديد وظنوا أنهم قد كذبوا وعمر فيها واضح يعني فيقنوا أنهم قد كذبوا فأيه من التصديق جاءه نصدم أفنك جاء من الشعب لكن الاشكال وظنوا أنهم قد كذبوا قد كذبوا هذه ظاهر كلام الشيخ رحمه الله انه وردوا على قلوبهم أن وعدهم بالنصر ليس صحيحا لكن يقول الشيخ ان هذا وارد وارد يضمحل ويتلاشى لكن لقوة الوالدات على القلوب ينسون صدق الوعد فيظنونها بطلب هذا ما ذهب يلي شيخ رحمه الله وإذا كذبوا أي قد كذبوا بوعد النصر وما نكذبه يعني أخفروا بالكذب كما جاء في الحديث صدقك وهو كذبك انتبه وهذه لو بقيت لكانت مقعن في, في, في الرسل أن يظنوا أن الله وعدهم فكذب ولكن الشيخ يقول ان هذا وارد جلد على القلوب ولكنه يتلاشى بسرعة وسبب ورودها على القلب قوة الواردات التي توجد مثل هذا الظن انتبه لكن هناك قول وقلت يا رموالا يقول ان هذا انه احسن من تهويل الايات بوجوهم بعيدة ولكن عندي انه أنه هنا ليس فما قال شيخنا في هذا وأن المعنى قد كذبوا أي كذبهم أقوامهم في قولهم إننا مؤمنون لأنهم لو صدقوا في قولهم إننا مؤمنون لجاءهم النصر فيظن هؤلاء الرسل أنهم قد كذبوا ليس في الله يعني أن الله كذبهم حين أحضرهم بالنصر ولكن قد كذبوا أي كذبهم أقوامهم بقولهم إننا مؤمنون وأنه تخلف النقر لعدم إيمان قومهم وحينئذ ليس في العالية أي شيء مشكل تبقى الآية على ظهرها بدون إشكال حتى إذا سيح الرسل يعني استبعدوا نص الله وظنوا أنهم قد كذبوا من أقوامهم الذين قالوا إن مؤمنون وإن معكم جاءهم نصر وهذا المعنى الذي قلت لا شك إنه, أح انه أحسن مما ذهب إليه شيخنا رحمه الله والواردات بلا شك على الإنسان ويغفل وينفى عن الحقيقة التي هي الواقع ولهذا لما كثف الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يظن أنها ساعة وما جاء في الحديث وكيف يظن أن الساعه والساعة لها ولها علامات لا تأتيها لكن لقوه الوارث الذي ورد على قلبه نفس أن يكون الساعة أشراط تتقدمها ومن هذا الباب بل من صريحه قوله تعالى قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى القشيطان في أمنيته أن يلقي من الشبه ما يعارض اليقين، ثم ذكر الحكم العظيمة المترتبة على هذا، على هذا إلقاء وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله يبطل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، والله عليم الحكيم. فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء لهذه الحكمة، لهذا، لهذه الحكمة، لهذه الحكم لهذه الحكمة التي ذكرها فمن انكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك معصومون وظن أن هذا ينافي العقله فقد غلط أكبر الغلط ولو فهم ان الامور عارضه فقد أكبر غلط ولو فهم أن الأمور العارضه لا تؤثر في الامور الثابته لم يقل قولا خالف فيه الواقع وخالف نص الايات الكريمات ومن هذا على أحد على أحد قولي المفسرين قاوله قاول وجهات اعيره من صنم من الرسول ونابين الا اذا تمننا خلق الشيطان في امنيته فينسخ الله ما الشيطان ثم يختم الله اياته وهو الحق ليجعل ما خلق الشيطان فتنه الذين في قلوبهم مرض وقاسر قلوبهم اين ضلال ايات الشقاء البعيد وليعلم من زينه العلم انه حق مغرب وهو مغير تخليت له قلوبهم ان راه له الذين امنوا الى صراط مستقيم هذه الايه تنازع ناس فيها قديمة وحديثة تنازعا كبيرا فمن من قال إن رسول صلى الله صلى الله عليه وسلم لما قال قول الله تعالى أفرائكم اللات والعزة ومنافة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولهم عمثى قال حين قوله ومنافة الثالثة الاخرى قال تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجع ولكنهم يقولون هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اخر سوره لان اخر سوره سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون والمشركون والجن والانس ومنهم ومن من انكر هذا وقال لا يمكن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على هذا الاصنام ويقول تلك الغربي او العدى هذا لا يمكن و. أنكروا إنكارا عظيما لل... لل... لل... للآثار الواردة في هذا المال ولكن عند التأمل يمكن أن نقول إن هذا الذي سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هو قول الرسول وإنما هو قول الشيطان ألقاه فسنعه الناس فظنوا انه قول رسوله فقال فقالوا هذا اثنى على اصنامنا وعلى الهتنا وهو ليس كلام الرسول ولهذا قال القى الشيطان في امنيته فجعل هذا من فعل الشيطان وحينئذ فلا حاجه الى ان نفطر هذه العثار الوارده ومنهم من قال ان التمني اذا تمنى هو أمنية القلب ويثث يعني أن الرسول والنبي يتمنى ولكن الشيطان يسد عليه أمنيته ويحول بينه وبينها وهذا ضعيف ومنهم من قال إذا تمنى أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته باعتبار من سمعوا هذه الغراء فيلقي في قلوب وناس شكاً أشبها ويلقي في قلوب الآخرين يقيناً وثباثاً الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبه المرض والقاسي في قلوبهم وليعلم الذين أزلعن انه الحق من ربك فيؤمن به فيكون هنا ما يطيش الشيطان في قلب الثاني في قلب الثاني بشبهات حول القرآن ينسخ الله ما يطيش الشيطان ثم يحكم الله الآيات لكن سياق الآيات يدل على أن الذي يطيش الشيطان في أمنيته قول يسمع فيظن أنه قرآن ثم بعد ذلك ينسخ الله هذا قول ويضين فطلانا ويحكم الله أعياته ويكون هذا القول فتنة للذين في قلبهم مرض وأما الذين أؤسوا العلم فإنهم يعلمون أنه ليس بشيء ويسر بصور ومن هذا على أحد قولي, قولي المفسرين قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه وأنه ظن، وأنه ظن عرض في الحال ثم زال نظير الوساوس العارقة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حتى ترد حتى تريد وقلبه حتى تريد قلبه ولكن ومن هذا على أحد على أحد قولي المفسرين قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه وأن وانه وأنه عرض في الحال ثم زال نظير الوساوس العارض في أصل الإيمان التي يكرهها التي يكرهها العدل حتى سرد حين سرد حين سرد حين ترد قلبه ولكن ولكن إيمانه ويقينه يزيلها ويوجبها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عندما شتى إليه أصحابه هذه الحال التي أطلقتهم مبشرا لهم الحمد لله الذي رد كيده بوسواس الذي رد كيده للوسواته و... <تصفيق> الذي رد كيده, كيده للوسواته ويسبه... ويسبه هذه العوارض التي تعرض في إرادات الإيمان لقوة وارد, لقوة وارد من, شه... من شهوة أو غضب وأن المؤمن كامل الإيمان قدير... قد يرد في قلبه حم وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي في الإيمان الواجب ثم يأتي برهان الإيمان وقوة وتمام العبد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 بعد المعالجة الشديدة التي لا يكبر عليها إلا الخواص إلا من الخلق قال صلى الله, عليه صلى الله عليه وسلم رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه الآية وكان أحد السبعة الذين يظلهم الله, الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, إلا ظله رجل دعته رأة ذات منصب وجمال ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وقال تعالى أعلى هذا الذي ذهب الشيخ، الشيخنا هو الصوار في هذه الآية ولقد همت به وهم بها يوسف لأنها امرأة مجللة امرأة الملك وعليها من الحلي والثياب والجمال والبهاء ما يوجد تعلق النفس تعلق بها فدعته في موضع لا يطلع عليهما الا الله لأنها ارقت الابواب ولم يبق معه الا هذه المراه دعته الى نفسها وهو شاب وفيهما في الرجال فهمت به ظاهره وهم بها ايضا لكن منعه انه راى برهان ربه فرجع الى نفسه ورأى ما معه من اليقين ونور الايمان فامتنع وهذا لا يضر لا يضر بل لا يزيده الا رتبه وفضلا لانه اذا كان في هذا الحال الذي وجد السبب وانتهى ثم بعد ذلك تركه لله صار أعظم منزله وأعلى درجة مما لو لم يكن له هم بها. يعني إذا ما له هم بها ما يهمه. لكن إذا هم بها ثم بعد ذلك رجع وترى لله عز وجل صار هذا أعظم. ف... فهذا مرح وثناء ليوسف. وأما من قال ولقد همت به وهم بها اي بغرفها. فهذا من أحسن الأقوال. لأنه إذا كان ضربها حقا فإن برهان ربه لا عنه وإن كان باطلا فمعنى ذلك أنه فعلت ما لا تتحفظ ضرب عليه فهذا التفسير لا شك أنه باطل وأن المعنى ما ذهب إليه الشيخنا رحمه الله أن الهم حقيقي ثم ما هذا البرهان الذي راه قال بعضهم إنه رأى أباه أباه يعقوب يعض يديه وأناملة يقولوا لا تفعل وهذا أيضا طاضل لأن الأب لا يسمى برهانا ويطن برهان من منعه من الإيمان والعلم بالله سبحانه وتعالى والخوف منه هذا هو الذي منعه والحاصل أن مثل هذه العوارض كما قال شيخنا لا تؤثر على الأمور الثوابت الثوابت الرافقة لأنها عوارض تأتي وتزول قد يعرض على قلب ولسيما قلوب المؤمنين شيء من الشك والجهود والكفر ولكن كل هذا يزول مع الإيمان حتى أنه يصور الرجل إذا قام يصلي كأنما يصلي لأبي أو لاخيه أو لمعلمهم أو ما أسبه ذلك ولكن هذا كله جزور للتعود بالله من الشيطاء واتيم والانتهاء عنه ينا. فقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مفسرون يثمر الطائف الذي يعرض في أصل الإيمان والذي يعرض في إرادته فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان ومن واجباته الذي في إرادته في إرادته فيه في الذي يعرض في أصل الإيمان والذي يعرض في إراداته فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان ومن واجباته فأبصروا فرجع فرجع الشيطان وخافه وهو حسير ولعل من هذا قول لوط عليه السلام أو آوى إلى ركن شديد وقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد يعني وهو الله القوي العزيز لكن غلب, غلب على لوط صلى الله عليه وسلم تلك الحال الحرجة والنظر للأسباب العادية فقال ما قال مع عنه التام بقوة بقوة بقوة ظل والجلال والجلاب ورحمة, ورحمة. لوط عليه قال ليس لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد يعني إذا قوم يمنعونني ويعطمونني ويعينوني قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله حبوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد من هو الله هذا وجب لكنه في تلك الحالة الحاج كما شيخنا غاب عنه ما سوى الأسباب الحسية وهو القرابة والقوم الذين يحمونه هو يمنعونه. نعم. إنك العين الله من قلبه من رأسي نعم. من لسانه من عينه. هو يعني ليس من كلام الرسول الله من كلام شيء نعم. نعم. يعني كان الرسول استرسل في بلا هذه من من أصل. إيه نعم. نعم ما طيب من ثم ينسح الله لا يأكل الشرق نعم النسخة لابد نكون تسكين النسخة معهنه ينسين إجابه حتى لا يكون له أخر نسخة أم ولا محمد ولا سواء لا لا يعني لو لا أرى رفاه لفعل محمد به هذا المعنى ويكتح تنظرها بعد هذا العلم وحديث نعم صح إنه نقول ولي. هذا ضعيفا لكن لا بد أن الشيطان يلقي القراءه القراءة عثى ومعه العرامين أو غير هذا والذين ظنوا أن هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ليس من قوله بللقيه الشيطان بصوت الشيطان مقلد لصوت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال القسطر قالوا نعم هي ضعيفة وبعضهم كانوا حتى قال بعضهم في, في لا لا لا مجلس هو الإرسال المنجنيق على قسطر نصب يعني... المنجنيق على قصة الأرانيات، ها؟ لنفس قصة الأرانيات، أو نفس قصة، إذن مطابقة. على كل حاجه لناخره. هي نافعه، هي نافعه. ما دام ماذا من الله عز وجل ينفع ما يقص الشيطان ويحكم آياته؟ ما في إشكال؟ ثم ان الآية صحيحة، أن الشيطان هو الذي يلقيه، وهو موجود في ما قال وما أسلم من قبلكما رسول ونبي إلا إذا تمنى قال في أمنيته كذا وكذا. ألقى الشيطان في أمنيته <تصفيق> هل يشتب الحديث الرسول عن هذا؟ هل يشتب الرسول عن الشيطان على هذا؟ لا هم يظن أنهما قرآن ظنوا أنهما لأن الصوت الذي ألقاه الجديد في الشيطان كصوت نبي صلى الله عليه وسلم قررنا الناس هذا من قول رسوله وقالوا الحمد لله محمد عجب ومدح دهاتنا وعثنا عليها نفسه كلمة قرنوق ما هي كلمة عربية؟ ماذا؟ قرنوق ما هي كلمة عربية؟ كلمة عربية؟ لا نريك لك لا حمدك حتى الاستبرق حتى الاستبرق ما هي كلمة عربية؟ فيه ثندس مش كاتب واجس كلمات غير عربية، لكن العرب تكلموا بها، وسم هذه القراء هذه الكلمات تسمى عند العلماء معرضة. كثيف القرآن. لا. موضع ما لم يقلها. كذا عجمية. كذا عجمية. نعم. القاعدة الخامسة والستون قد أرسل القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي, يفضي إلى محرم أو ترك واجب، وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة. وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. <تصفيق> هذه نسروح الان إذا كان المصاصد محرم كان حرام، وإذا كان يقضي إلى واجب كان واجب فتزهي في الأحكام الخمسة نعم ويقول الشيء عم الله. الله وهذه القاعدة من فائدة الوسائل لها أحكم المقال يعني ما كان وسيلة لا شيء فرطم ذلك شيء فالوسيلة للواجب واجبة ومثال العقل مثال, مثال أي عجل ما نعيش يعني نعم. خالد نعم. اجتماع خبر يوم الجمعة واجب، المسجد، المسجد واجب، فما نقول ان واجب؟ ركعتين واجب. لم يمكن إلا بشراء الماء، كان شراء الماء واجباً. طيب وما كان وزير المحرم كانت حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام لو حرام لو شخصا جاء حرام حرام حرام حرام عليه حرام حرام أي فيه قاعدة الثانية يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أيها أهم هي هذه القاعدة الوسائل أحكم مقافل الوسائل أحكم مقافل وعلى هذا تكون هي القاعدة المعتبرة أن الوسائل لها أحكم مقارسة. نعم <تصفيق> فمنها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيتبوا الله عدوا بغير ان وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من دينتهن فلا, فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض, في قلبه مرض وقوله يا أيها الذين آمنوا إلى نوديا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وقد ورد, بعض وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل به إليها إن توسل, به ان توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورا بها وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها وإنما الأعمال بالنيات الإكتدائية والغائية الله الموافق. أنا مسن واضح. ولاس سب الله يعني المجناس سب الله عادم جاه يعني. كان يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى فهو يسعى للسب كان محرما طيب. الضرب بالرجل الضرب بالرجل الرسم الباحة فإذا كانت مرة تضرد رجلها ليعلم ما تخفي من ذلكها